موقع رياض القرآن يقدم, يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهب فتحس من يوسف وأخي. يا بني اذهب يوسف ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلم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 قال هل علمتم هل علمتم ما فعلتم بيوسف ونخيه الآن جاهلون قالوا أينك لا يوسف قال أنا يوسف أنا يوسف انا يوسف وهذا اخي قدمن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله من ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله تالله قد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثني بعليكم اليوم. اليوم بيئت بصيرا وأتوني بأنكم أجمعين. ولما فصلت العين قال أبوهم قال أبوهم إني لا ريح حيوص. جاء فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتبت بصيرا قالا لم أقل لكم إني أعلم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا قالوا قالوا يا أبانا يا أبانا استوفِ لنا ذنوبنا يا أبانا يا أبانا لنا ذنوبنا. قاطعين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع بوئي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا هذا تأويل رضياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي.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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث باطر السماوات والأرض أنت ولي, أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من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 في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أفأمنوا أن تأتيهم راشية راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة وبخته وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي هذه سبيلي هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى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 وظنوا أنهم قد كذبوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاء وعسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه يؤمنون